بسم الله الكائن علينا الشيطان المستكبر اللهم الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اجزاء الظاهري الظاهري يعني الأمر الظاهري هو في مقابل الأمر الواقعي الأمر الظاهري يعني شنو يعني لو صلى الإنسان في ثوب النجس هو ما يدري نجس او لك انه نجس خير؟ فأجرى حصالة الطهارة قاعدة الطهارة امر ظاهري حكم ظاهري تصلى بالثوب النجس وبعدين يقول انه هو هذا الثوب كان شنو نجسا عندما تبين ان الثوب كان نجسان الله عز وجل يريد الصلاة في ثوب طاهر النجس فهل ادى هل امتثل الامر لم يمتثل معذور مو متعمد لكن بالنتيجة لم يمتثل الامر فعليه ان يعيب <تصفيق> الامر الظاهري لا يجزي هذا هو المشهور بين علماء الاصول على عكس الامر الا الامر الاضطراري سيم كان يجزي ويجزي عن كان يجلي عن الهضوء يجسينا عن الهضوء بعد ما عليكم عليكم. بعد ما حصل على الماء لكن بالنسبه الى الامر الظاهري اذا اتبين الخطا على المكلف ان يمتثل بشكل يحصل على الامر الواقع على الحصن الواقع هذا هو المشهور لاحظوا اجزاء الظاهري. يعني لو اتى بالامر الظاهري هل يديه عن الامر الواقعي المشهور بين علمائنا رضوان الله تعالى عليه هذا دعاء للعلماء ان الاتيان بالمأمور به الاتيان بالمأمور به في الصلاة المثال يعني وكل الامر الظاهري وسك الامر بالامر الظاهر شنو بثوب مشكوك الطهاره بثوب مشكوك الطهاره فاحنا اجرينا اقاله الطهاره وخللنا بالثوب هذا وبعدين تبين انه كان نجس غيور مجزن غيور مجزن اللي ما يكفي ليش لان راح الامر الالهي الله يريد من الانسان اصلاه في ثوب طاهر هل الصلاه في ثوب طاهر لا افرض واحد تصور ان القبله هكذا يعتبر هنا مثلا من هذه الجهه هو تصور ان القبله هكذا لا حتى يتصل بعدين لما عرفنا ان القبله مثلا اتجاهها يختلف ما لازم الاصلاه ليه ان هذا الاقر ظاهري الخطأ الخطا ومعناته انه ما صلى حسب ما امره الله عز وجل يعني لم يصلي كما امره الله عز وجل فعليه ان يعلم الظاهر الامر ظاهري في وقت كان فايتل واحد صلاه كل القبلة منها منه اصلي بعدين بين هذا الخطا ايش تغلب يعني خطا يعني لاحظوا ما فهو اعتمد على الامر الظاهري اللي خبر الثقه بعدين تبين الخطا عليه ان يحصل ويمسك الامر الواقعي فالمشهور ان الامر الظاهري لا يجزي عن الامر الواقع نقد ولا يكتفى به دي يعني بالامر الظاهر عن امتثال الامر الواقعي الامر الظاهري شنو كان الصلاة مثلا في التوب اللي هو يتطور طاهر الصلاة على غير جهة القبلة اللي يتصور انه قبلة هذا لا يكتفى به عن, عن الامر الواقع عن انتخال الامر الواقعي الواقع شنو الصلاة في توب طاهر الصلاة بجهة الكعبة المشرفة عند انتشاف القطأ يقينا عندما تبين انه هذا خطا يقينا عربنا بكذا مو من هذه الشيء وانما من هذه الزيء الاخرى فهنا علي ان يعيد يجب ما يبقى مجال بالعذر يعني العذر شنو عند الشارع اذا ما كنا ندري للاخير فانت معدوم اما اذا علمت بانك اخطات لازم اتعيد ما يكفيش بالأخي معجوم ربور يعني الله لا يحاسب الجاهل رفع ما لا يعلمه طبعا إذا لم يكن مقصرا في جهل يعني يقدر يروح يسأل ما سأل هذا يقول له يحاسب يقول له ما, ما راح يسأل أما الجاهل القاصر سلام عليكم الجاهل القاصر لا يحاسب رفع ما لا يعمل نحظه وذلك ليش لا يكتفى بالامر الظاهري وذلك لانه لانه يعني لان الشأن عند انكشاف الخطأ يقينا عندما تبين الخطأ يقينا يعني عرفنا بان الخبر على أشهة ثانية عرفنا بان هذا السود المصدى الذي سود مجين لا يقضى مجال للعذر لا يبقى مجال للغدر. الإمام المثلب، المثلب لازم إنه يعيش صلاة، بل يتنجذ الواقع، يتنجذ الواقع يعني الواقعة، الواقع، الأمر الواقع، الامر الواقع الصلاة ثوب صاهر، الصلاة في ثوب صاهر، يتنجذ، يتنجذ في عهد مكنت سحلا. التنجد يعني التكليف الفعلي يتنجد يعني يكون في أهدة المثلث فعلا أي يكون في أهدة المثلث شنو فعلا بل يتنجد الواقع يعني الحكم الواقعي الحكم الواقعي شنو في مخالنا الصلاة في صف الطاهر حينئذ يعني عندما انكشف الخطأ يعني عندما انكتب الخطأ تبين ان الثوب الذي صلى فيه هو النجس ليه حقه يعني في حق المكلف ليه حقه يعني حق دون ان يكون قد جاء بشيء يسد مسد الواقع ويغني عن يعني عن الواقع شوفوا المكلف اتهى بفعله لكن هذا الفعل لا يسد مسد الامر الواقعين الأمر الواقعي شنو الصلاة بتوقن طاهر هل أتى بطلاة بتوقن طاهر؟ لا وإنما أتى بطلاة بتوقن نجم فإذا دون أن يكون قد جاء المكلف المكلف لم يأتي بشيء يعني بطلاة يشد مسجد الواقع يعني الحكم الواقع يعني الصلاة اللي صلىها صلاة باسم غير اللي أوطرها يجاب ربك داخل الوقت وخارج الوقت لو كان جهلا او نفسيانا كل ذلك يستنبط من الروايات الاخرى اذا كان الفقيء وما اكو روايات. اذا كان الفقيء السلام عليكم وما انما امر شنو نجس اذا ما اكو لكن المسألة الشرعية يعني خارج عن مبحث الاسور المسألة الشرعية تختلف اذا كان الانسان قد صلى بثوب نجس جهلا لا يعد صلاته لا في الوقت ولا في الوقت واذا كان قد صلى بثوب نجس نسيانا نسيانا يعني كان يدري نجس ونسر وفلت بعدين اتذكر ان هذا الثوب نجس مو كان جاهل وعلي. لا. معنا ناشيا فتذكر هنا علي أن يعيد الصلاة هذه غصة الروايات الموجوده الكلام هو إنه إذا كانت هناك روايات تبين الأحكام في مواردها لا وإنما الأمر موجود بالصلاة بثوق طاهر فهو لم يعرف أن هذا الثوق يجب أجراء الحكم الظاهري إجراء الحكم الظاهري مع تبين الخطا لا يجدي بين القاعدة العامة، لكن نستطيع بمجرد القاعدة العامة ما يستيق. مبين القاعده القاعدة العامة الأمر يدل على الوجود. كل أمر شاف التقيب يكتب بوجود ذلك الأمر لا. ولما ما أدري شو بروايات أخرى تبين الاستعارة لا. نفس نفس الشيء في هذا البحث. نحن نقول الأمر الظاهري عند انتشاف القطع لا يجدي. مو كل مكان كان امر ظاهري عليه ان يبقي بعدم الاجتماع شوف اقولوا روايات المورد ان نحن نبين القاعدة القاعدة بوحدها لا تكفي على الفقيه ان يبحث عن مخصفات مقيدات وما اشبه في سائر الرواية اذا لاحظوا دون ان يكون قد جاء يعني المكلف بشيء يعني بفعله مثل الصلاة يسد مسد الواقع يعني يكون بدلا عن الواقع ويغني عنه يعني عن الواقع احيانا في الواجب الدخليري المكلب يأتي بطلاة الجمعة يغني عن صلاه الظهر جاء بسألة سد مسد الواقع لكن في الامر الظاهري اللي هو أخطأ وصلى في ثوب النجس هل أتاب الامر الواقع اللي الله يريده؟ فلا بثوبن طاهر لها انتهينا من بحث الاجزاء اذا الاجزاء ان كانت بالنسبة الى الامر الاضطراري فهو يجدي اما بالنسبة الى الامر الظاهري فلا يجدي فلو سألنا في الامتحان هل نقول بالاجزاء ام لا نقول لازم تجاوبون بالنسبة الى الامر الاختياء اضطراري نعم وبالنسبة الى الامر الاختياء الظاهري لا لا يومي هذا هو المبحث الاول في غير المستقلات العقليجية المبحث الثاني شنو مقدمة الواجهة اضطراري لان موضوع انت مصدف يموت الاضطراري مثل شنو مستيمه. اذا ما هو الطهاري لا يجوز للمكلف ان يتيمم الا في حاله الضروره لعدم وجود الماء او غار الماء على صحه صحته مقدمه الواجب مقدمة الواجب مثل شنو طيب طريق قطع المتات بالنسبه الى البحر عائل السلام لها شيء واجب أصول نظام واجب الصلاة فأنت أكثر للسيمون السلام يجب أن الحرام دائم الحرام صحيح مثل الأبس للأحبة تنجيل شجل للخلال لأن ذلك يجب يعني السلام كن في نصمة في كلام المطلوب. صحيح. فإذا بديل المشروع فلو أتى بالسيمون وبعديا الجملة لازم يعيل ملزوم. فاضع. عطش خبر إصدار يسمع. مقدمة الواجب. تعريفها يعني تعريف مقدمة الواجب. مقدمة الواجب هي كل فعل. كل فعل أتسلط طيب طريق قطع المسافة. لا يسموا الواجب الواجب هو الحج. لا يسموا الواجب الواجب هو النعيم الحج. لا يتم يعني لا يتحقق لا يتحقق الواجب الا فيه به يعني بهذا الفعل اللي المقدم اللي طريق آآ آآ يعني قطع الطريق قطع المسار طريق الطريق اذا أبى فني وان راجع للبيع إذا شو بس ما إحنا قطع المسار فكل فعل لا يتم يعني لا يتحقق الواجب من حد إلا بهذا الفعل. المقدمة على اخطاء احيانا المقدمة لاصل الوجود يعني اذا هذه المقدمة غير موجودة التكليف اصلا ما موجود مثل الممكنه البلوغ البلوغ مو مقدمة من الصلاة الصبي صلاة من عليه لا الممكنه مو مقدمة من الصلاة هذه مقدمة من الممكنه أم لتحقق الحفظ بعبارة أخرى مقدمة لأصل الوجوب لتحقق الواجب لأصل الوجوب يعني إذا ما أكوا قلوب أصلا كثلث بالصلاة لم يقوم ومثل هذا البحث مرت الواجب المطلق والواجب التقيد لا تتبكرون في الواجب إذن لحظوا تقسيمات تهلك أحسام ما يعني أحسام مقدمة للواجب. علي تنتظم مقدمه الواجب الى قسمين مقدمه الوجوب الوجوب تشمل الحكم الحكم والتكليف الحكم والتكليف والثاني مقدمه الواجب مقدمه الواجب يتم فقط المسافه بالنسبه الى الحاجه طبعا المنطق راح يوضح ويذكر امثله ناخذ اولا مقدمه الوجوب وتسمى المقدمة كل الموجود او تسمى المقدمة سل وجود بيات باعتبار نائب الفاعل كل ضمير متصل للمقدمه الوجوديه على النص مقول به المقدمة الوجوديه وهي وهي يعني المقدمه الوجوديه ما يعني مقدمه ما يعني مقدمه مثل الهلوغ مثلا يترصف عليها يعني على هذه المقدمات نفس الوجوب يعني اصل التكليل نفس الوجوب تبه اصل التكليل كان استطاعك بالنسبة الى الحد. الاستطاعة مو مقدمة للحياة هل هي مقدمة للواجب ام مقدمة للوجود؟, مقدمة للوجود، يعني الاصل الحص يعني اذا لم تكن هناك استطاعات لم يكن هناك اصل وجود أصلاً الحاج حسنا الحاج مواجه اكثر كان الاستطاع بالنسبة للحاج وكالبلوغ والعقل والخدرة بالنسبة الى جميع الواجبات هذه تتمم بالشرائط العامه الشرائط العامه ان كل واجب يشترط هذه الشرائط السلامه مشروطه بالبلوغ مشروطه بالعقل مشروطه بالقدر الصايغ مشروطه بالبلوغ مشروطه بالعقل مشروطه بالقدر اللي خالص الحاد اماده الامال الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وكل الواجبات المشروطة بالبلوغة والعقل والقدرة هذه تسمى بالشرائب العاملة هذه مقدمات مجنوبية مقدمات مجنوبية مقدمات لأصل الوجود إذا هذه المقدمات موجودة أصل الوجود موجود ثانيا مقدمة واجب مقدمة الواجب يعني شنو يعني الوجود موجود الحكم موجود لكن تحقق الواجب الحج واجب حكم يعني انا مستقيم الحج واجب علي ولا مو واجب علي الوجوب موجود اما تحقق هذا الواجب يحتاج الى قطع المسافه فقط قلنا شرط اصلي مو شرط اصلي وانما شرط للواجب يعني للحج لتحقق الحج هذا يسمى بالمقدمة الوجودية بالدال، مو المقدمة الوجودية بالباء. الوجودية يعني شو؟ يعني وجود الوارد، يعني وجود الحاد، يعني تحقق الحاد. توقف على هذه المقدمة. ثلاثة يسمى بالمقدمة الوجودية بالدال. هناك مقدمة وجودية بالباء، يعني مقدمة لأصل التوقف. مقدمة وجودية بالدال. نحض مقدمة الواجب. مقدمة الواجب مثل شنو التفر بالنسبه الى الحج. تقضع المسافة بالنسبة الى الحج. وتسمى المقدمة الوجودية بالدال. وهي يعني المقدمة الوجودية. ما يعني مقدمة يتوقف عليها وجود الواجب وجود الواجب يعني تحقق الواجب الخارج. الخارجي يعني اتحقق الخارجي للواجب اتصور واحد عقد فرض عدم تقييد الوجود باصل الحكم فيما يلي جهات تحقق حق للخط الزور مقيدة لهذا الواجب لأصل الحكم غير مقيدة بهذه المقدمه أصل الحكم شنو الحاج الحاج أصل الوجود قيد بقطع المسافه نا وإنما تحقق الوجوب خارجان بعد فرض عدم تقيد الوجوب يعني أصل الحكم بها يعني بهذه المقدمه المقدمه شنو قطع المسافه المقدمة الوجودية على اثنين مقدمة عقلية ومقدمتهم شوفوا شهر. فلوضوء بالنسبة الى الصلاة والسفر بالنسبة الى الحج الوضوء بالنسبة الى الصلاة مقدمة لوجود الصلاة اذا واحد ما يتوفق صلاته اطنباطلة لم تتحقق الصلاه الصلاة لكن هذه مقدمة شرعية لمقدمة عقلية مقدمه شرعيه لان الشارع امر بالوضو هو العقد الثامن اما قطع المسافه مقدمه في الحديث عقليا اذكر الان الى بالنسبه مقدمة مقدمه شرعيه بالنسبة بالنسبه الى الحسيه مقدمه عقليه وانقسمت المقدمه الوجوديه الى قسمين المقدمه الوجوديه الوجوديه تسوء التحققيه الوجوديه يعني تحقق الواجب بتوقف عليه اما مقدمه داخليه يعني داخل الفعل نفسه اما مقدمه شنو خارجيه لاحظوا الفعل شنو الصلاه الفعل شنو الحج المقدمه الخارجيه للحد شنو انها مقدمه تاريخيه يعني مو من برنامج عالم الحرب ان الطواف بالبيت رزقنا الله واياكم الطواف بالبيت الحرام هذه مقدمه وجوديه داخليه يعني شنو مقدمه وجوديه يعني الواجب ما يتحقق الا بهذا الشيء يعني الحج ما يتحقق الا بالطواف يصغير واحد يرؤي للحج ولا يطلقه بالبيت الموحف الميك رفش دور فمقدمة وجودية يعني الواجد يتوقف عليها وداخلية داخلية يعني من ظل الأطعام مخارج عن الأطعام محبوب يقول وتنقسم المقدمة الوجودية الوجودية تلني يعني تحقق الواجب يتوقف عليها علاقة اثنين المقدمة الداخلية تكون من ظل الافحال والمقدمة الخارجية اللي خارج عن الافحال المقدمة الداخلية وهي جزء الواجب المرشب يعني من ظل الواجب شنو الحاج جزء, جزء يعني شنو الطواب ايه الواجب؟ الصلاة جزء من الصلاة شنو؟ الرطوع المرجب المرجب يريد شنو؟ يعني زاد افعال واجزاء مختلفة يعني بعض الواجبات بصيفة بعض الواجبات شنو؟ مركبة فمثل كان شكر الله واجب شكرا لله هذا واجب بصيف اما الواجب المرجب مثل شنو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مركبات مبصيفة المراجب. اللهم صل على محمد وعلى لا تقلوا نهي لا ولكن اللهم صل على محمد ولكن اللهم صل على محمد ولكن اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وعلى اله وصحبه وعلى اله وصحبه مقدمة داخلية وصحبه مقدمة اله وصحبه وعلى ثانيا المقدمه الخارجيه وهي كل ما يعني كل مقدمته ما هي المقدمه الرسول هي اكبر من الاسلام يعني جزء ركن مو جزء غير ركن لان احنا نستمل على اجزاء ركن وعلى اجزاء شنو غير ركن وكل ما المقدمه الخارجيه شنو وهي كل ما ما مثل شنو هو مثلا قطع المساكل اللي يتوصف عليه الواجب الواجب شنو لحاجة ولا هو يعني للمقدمات ولا هو اخضان هي السلاح مراجع لمعه في المعنى يعني المقدمات ولا هو يعني بهذه المقدمه لهذا الشيء اللي هو فينا قطع المساكل وجود ضمن خارج عن وجود الواجب الواجب في الحج خارج عنه يعني شنو يعني مو مبرر الافعال يعني طبعا المسافه من طريق على الحاجه لا اوكي كل قضيه تنقسم الى قسمين المقدمه الشرعيه ومقدمة العقليه احنا اشرنا الى ذلك في المثال اللي المقدمة. وتنقسم المقدمه الخارجيه الى قسمين ايضا هو المقدمه العقليه القسم العقلي ده مثل قطع المسافة للحد، المقدمة الشرعية مثل على وجود الصراخ، قلت المقدمه العقليه المقدمة العقلية ويرد أمره، كل أمر قطع المسافة، كل أمر قطع المسافة يتوقف عليه يعني على هذا الأمر ويراجع للأمر، شو يوقف عليه وجود الواجب الواجب للحد. وجود الواجب يعني شو؟ يعني تحقق الواجب مو هناك مستقبل هناك الواجب هناك مستقبل هناك مستقبل هناك يعني في مستقبل هناك مستقبل هناك على ذلك مستقبل هناك مستقبل ما مستقبل هناك مستقبل هناك مستقبل هناك مستقبل هناك مستقبل هناك ضعف في الطريق والمكتب مشوا قلت لأنه مطالب هاي يتأخذ عنه تأخذ ما يمشي في الصحراء من أين يستجن لا يصل إلى مكانه وكان كان الأبناء العام فأخذ يتوصل بالأول وبالثاني وبالثالث فلم يجده إلا سيهم بذلك إن والدك اللي هي كانت شيعية قالت له يعني كانت تقول له لانه احنا عندنا الامام الثاني على الامام محجّع رضي الله تعالى عزيز وهو حي هائف والانسان اذا توسل بالامام توسل حقيقي الامام ربما يأتي بأمر الله عز وجل حسّل ينخذني فبعدما توسّل بالاول والثاني والثالث اخذ يتوسّل بالامام عليه السلام وقال الإمام عليه السلام هو قال مع نفسه ومع ما لو أنقذ الإمام استفسر رسول من شيعة الإمام، وعند وإذا رأى رجل عليه إمام أنيا جاء إليه وقال ماذا تريد فذكر لها القصة فالإمام أركبه مشى خطوات مع الإمام أركبه على الفرس يعني. مشى خطوات فإذا جاءه هو في نكتة المصارعة. يقول لي تهاروية في تهاروية وصبع تهاروية وصبع عشر وثلاثين في المكان اللي عليهم في عليهم الثلاث انهم قدرة تزوينية يتصرفون في المكان ويتصرفون في الزمان يتصرفون في يعني احنا نقرأ الامام عليه السلام يصلي الليلة في الواحدة ويفرق يجيبهم يكسر الرجع الزب تاخد الامام كم ساعد الامام يتطرف للزمان يمد الزمان ويقصر الزمان مثل ما يتطرف بالمطار يعني اذا سمعت ان الامام يطلي مليون رس اهم لتبعش الامام الله عز وجل شنو اعطاه على تفرق الزمان والمطار احيانا الزمان يقول احيانا الزمان يقصر احيانا يصير بالبركة تشوفك كم ساعدائه وما قريش احيانا انت نص ساعه وقرات ركبتك برطه في الزمان غير التصرف في طبعا هذه فاذا لاحظوا وانتقل الكلام ها قطع المسافه الانسان اذا ما يمشي من حت ما يوصل الا بمعجزه وين وصل؟ المقدمه العقليه وهيكون امر يتوقف عليه وجود الواجب توقفا واقعيا يدركه العقل بنفسه العقل يدرك ان هذه المقدمه واجبه من دون استعانه بالشرع ما يحتاج الى الشرع تتوقف الحج على قطع المسافه هذا الشرع يقول عليكم ان تقطعوا المسافه لا وانما العقل يفهم ذلك المقدمه الشرعيه وهي كل امر يتوقف عليه الواجب الواجب شنو الصلاة لكن هذا التوقف يدركه العقل ام يبينه الشارع يبينه الشارع احنا شو ان الصلاة بحاجة الى الوضوء غير الله عز وجل امرنا بذلك ولا العقل بوحده لا يتوقف وهي كل امر يتوقف عليه الواجب توقفا لا يدركه العقل بنفسه يعني بوحده بل يثبت ذلك من طريق الشرع كتوقف, كتوقف الصلاة على الطهارة الطهارة عن الوضوء واستقبال القملة ومعيزها الخلاصة في هذا الجدول وفي هذا الرجل مقدمة الواجب مقدمة الواجب على قسمين المقدمة الوجوبية الوجوبية تتفوه البلوغ البلوغ مقدمة ووجوبية لأصل التكليم المقدمه الوجوديه الوجود يعني تحقق الواجب هذا على قسمين مقدمه داخليه مثل الركوع للصلاه الركوع للصلاه والمقدمه الخارجيه المقدمه الخارجيه ثلاث تقسيمات المقدمه العقليه مثل قطع المسافه للحج والمقدمه الشرعيه مثل شنو الوضوء هذه تقسيمات لمقدمه الواجب صلى الله على محمد واله الطاهرين